سورة طاها بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 هل أتاك حديث موسى إذ رأنا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُزُوُو إِنِّي أَنَّسْتُ نَارَ لَعَلَّي أَتِكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَمًا لِهُدَا فَلَمَّا أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وأنا اخترتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدني ك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه وما تِلكَ بيمينك يا موسى قال هي عصايا توك عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها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 اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا 121-إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا انقذ فيه في الكتاب فاقذ في اليم فيلقه اليم بالساحل فيلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فَمَنْ تَقُولُ هَلْ آذَنَ لَكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَئِنْتِ وَلَا تَحْزَنِي وَقَتَلْتَ نَفْسًا فنجيناك مِنَ الغن وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي ما أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا Słuchajcie, لَهُ Przewodniczący, Panie Komisarzu, يَتَذَكَّرُ أَوْ Panie قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن Panie قَالَ لَا Komisarzu, Panie مَعَكُمَا أَسْمَعُ وأرى. فأتياه فَقُولَا فَأَرْسِلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تعذبهم قَدْ بِآيَةٍ من Siedzieliśmy się w tej chwili, jaką jesteśmy w going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 قال لهم موسى لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحثكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريد من 118. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى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 فلا أقطع عن عيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا في جذوع النخ، ولا تعلمون أي عذابه وأبقا. قالوا لن نؤثرك على ما جاء. الذي فطرنا من ما 110. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 111. من بربنا ليغفر لنا خطايانا والله خير وأبقى 122. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولا 126- جنات عدن تجري تحتها الأمهار 127- فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن فاضرب لهم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 اللهم السامري فرجعوا ساء إلى قومه غضبان عسفا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 121 بملكنا ولكننا حملنا, ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإلهكم أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا يملك ضرا ولا نفع ولقد قال لهم من قبل يا قوم إنما فتئت وب إن ربكم الرحمن فاتبعون يَعْنُو قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم طلوا ان لا تتبعن افعصيت أمري. قال خذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني ولم ترتب قولي قال فما خطبك يا سامري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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا ثُمَّ لَنَسْفًا ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي اليمن نسفا إنما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 الصور ونحشر بمجرمين يومئذ زرفا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا بالثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم إلا بالثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا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 111. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 113. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما, فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك زلناه قرآنا عربيا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون, لعلهم يتقون أو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 إذٌ لَّمْ يَكُنْ أَبُو فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْدِكَ فَلَا, يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن ها ولا تضحك فوسوس إليه الشيطان قال يا, قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوأتهما وطفيقا يخصفان جم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 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضك ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك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 يقال ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل